م ع و ن ا ل ك ر ا م مرة أ خ ر ى نلتقيكم م ب ا ش ر ة على الهواء في الحوار الحر عبر راديو المناره اثم في الجزء الثاني من هذا البرنامج و ن ب د أ على ب ر ك ة الله في الترحيب بضيوفنا الكرام الموجودين معنا هنا في الاستوديو المهندس طبعا من صندوق التقاعد المهندس فتحي عبد السلام محمد سليماني بكالريوس ا ل ه ن د س ة ا ل م ي ك ا ن ي ك ي ة ك ل ي ة ا ل ه ن د س ة ج ا م ع ة كريونس بنغازي س ن ة التخرج 1 ل 7 9 خبرتا ا ل ع م ل ي ة طبعا عمل ة بعده شركات منها شركة ايضا ل ل المقاولات والاستثمارات ل م د ا ا ئ ق ر ع ة للشركة الشركة كمدير عام للشركة نفذ في هذه الشركة من عمل في ع خلال نفذ هذه ب ل م شركه و مشروع ع ا المختلفة ت من أمية ش ب ة ا ا ل م ي ب ا ل م دلتا ي ن ة ا س برأس ك كان ذلك في بين 2004 و2010 آه أيضا آه شركة ن لانوف بين ي القديمة في أيضا ة ل د و2010 2004 للتفتيش و ا ل م ط ا ب ق ة ما بين عامي بين 2006 و2010 كمتعاون في ع م ل التفتيش على المواد والتجهيزات وقطع الغيار ا ل م و ر د ة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير ايضا اشرف على عدة دورات تدريبية وعمل في عام الى 2001 بفرع صندوق الضمان الاجتماعي تدريبية في في بنغازي بقسم المشروعات بفرع على عدة وعمل صندوق بقسم 1994 2001 والصيانة كما ل ي تم ت ف هذه بمهام رئيس وحدة المشروعات بقسم المشروعات المشروعات ه والصيانة رئيس يعني وحدة ل م ح ة ب س ي ط ة عن ضيفنا ا ل أ و ل فتحي عبد السلام محمد سليماني و أ ي ض ا نرحب بالمهندس فؤاد فتحي ا ل م ه د و ي وهو مهندس مساح ب ق س منطلق المشروعات التابة ل ص د التقاعد و وسهلا ضيوف الحوار ق بغازي اهلا برنامج على فرح بكم ب ع ا م ن ط حديثنا في هذه ا ل ح ل ق ة من الاعتصام الذي شهدته م د ي ن ة بنغازي صباح اليوم حيث احتشد عدد من موظفي صندوق التقاعد م ومهندسي, ومهندسي صندوق التقاعد في بنغازي احتجاجا على ع و د ة بعض المشروعات المشاريع ا ل ت ا ب ع ة لهذا الصندوق و انا تحديدا اربع مشاريع ل م ز ا و ل ة العمل و البناء و الانشاء من جديد بالرغم من الملاحظات و التجاوزات و الصعوبات اللي تبوا في ه ا ل ب ر ن ا م ج ت ح ك و ن ا ع ل ي ه م و الانتهاكات و التجاوزات و الفساد الاداري و المالي ل ل ي ا في هذه ا ل م ش اول ر ي ع شيء بشده مهندس فؤاد تحكي انه عن اعتصمته ايش ع ت ا ا م المشروعات ن قصف ب غ ز مهندسي م قصف ر و ع اعتصمتم ت بنغازي ا ا ه ا ح ج ج ا ا على ت ق س ي لجان هذه المشروعات الكبرى هذه احتجاجا ن ح ن ا في يوم ثمانيه عشر في الفين واحداش قمنا باجتماع مع ا ل س ي د الدكتور د ر ي س حفيظه ب ش أ ن المشروعات ا ل ق ا ئ م ة في ا ل د ق ب ة ا ل ت ا ب ع ة لصندوق ل التقاعد و ب ش أ ن المشاكل اللي س ا ي ر ة وكذا وكذا في الصندوق فقابلنا بصدر رحب وقابلنا و م ا فيش ا ي مشاكل و ا ن ت و صندوق مشروعات وناس مهندسين وناس م ت ع ل م ة وناس م ث ق ف ة ما فيش ا ي مشاكل انكم تشاركوا في مشاريع كبيره لدينا المشاريع لدينا خصوصا بنغازي تحديدا ليبيا و بنغازي تحديدا كي ننهض مدينه بنغازي مشاريع مهمه ونحن نرحب به بحاجات زي كذا ان بنغازي تنهض ويكون فيها مباني جميله احنا باباني في عهد الطاغي م ا ي ش ج اي مبنى كويس ج ع د في م د ي ن ة بنغازي رحبنا ب ا لا ف ك ر ة و تمام تمام. 2011. 2011 المشاريع المشاريع. م ف يوجد ش ايش كهية اي ل ف اشكاليه ا قائمة ر ي ع ن ا قائمات ا فترة بس في ث و ر المباركة ة تم ق ا ف ا الثورة تمام ومشال اللي جاء ما وقم هت... م... موضوع موضوع تم الماشي سبب و... شك على ل م ولكننا ق ف ا ا ت ل وبعد تالي ف نحن كقسم مشروعات تنزل قسم ا بنغازي ع د ق مهندسي ومهندسات مهمش بالكامل كيف انك مكاتب كانوا فيش ما عمزين في اللي يفترض اللي يفترض المفروض مهمش؟ مهمش ما ما ما متقوموا به به عندناش الدور انك نحن انك نقوم الدور شغل نحن لا نحكي فيه من قبل ا ل ث و ر ة تمام من قبل ث ونحن ر ة مهمشين مع المشاريع محدوده على أ ش خ ا ص معينه ة م ن ن د داخل داخل داخل س القسم القسم ي المشروع مش مش حتى فقط ي ب والبي ل المرات القسم القسم داخل واحد اتنين برا ممكن منعرفوه مش فهم في في يعني ن ا الصندوق ق فتكلمنا النقطة هذه والنقطة هذه يعني نحن كمهندسين اجدد التقاعة تمام في هذية هذية وشباب جديد و ف ت ن ا ح م ا ا س ل ث و و ر ة م عن ا ش د و ر ا مشاريع ولم م ع ا دورنا ش شيء و ا هالناس وهالناس ا بعد ل ا والأرواح ا ل ش ب ا اللي ا ب ي س ت ش ه د ح ث عن ا ش ف مشاريع ولم ش ا ا ر ي ع ن ش غ ل ت ب ا ل ث و ر ة ي عن ي بعد ا ل ح م د لله رب ا ل ل ع ا استجاب م ي ن ر ب الدعانا و ت ر ي ح ن ا مطلاغي والبلاد ع ا ا وامورها تمام و د ت تمام و ا ل ب ل ا د ب ان تتحرك و ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن تراها د أ م و ر تماما ل ح د لله رب ل ل ع ا م ي ن ومن بين هذه الادارات حتى صندوق تقاعد إ ن ه هو صندوق موقر ا تمام تمام ممتاز فترة فاتت ما مشاكل ما من جهاز بالنسبة فيش أي يعني كوي للدولة صندوق بعد و تكلمنا في المشاريع ا ل ل ي ق ل ت لك ه و منذ ثماني عشر ولم يقوم معه حد برد ت نفس ا ل ق ص ة ان المهندسين هم وشو قسم المشروعات ما فيش اي حاجة ريش بدأ لا ت ه م من ي جديد ش بدأ ل ت ه م ي ش من ج د ي د اي ج أ و ان شيء ما ا مارس عليكم بيابة ل فيه ص حاجة حاجة ما ا ز لا م ف يوجد ش حاجة مشاريع ما ما مشاريع زال فيش ونسمع ان هناك مشاريع م ا ف يوجد ش ض و ع وضوح عهد, عهد الشفافيه ع ا ش فيه تظليم على مشاريع ولا فيه أي حاجة عاد اي حاجة فيه تعتيم ولا اي ولا ولا تهميش بعد الزور ة ا ل م ب ا ر ك ة يعني نقول شو ما لك ش ب اردت ب نفس ا ل ق ص ة اخرى من جديد تهمش ا وقسم شباب يعني حتى في ا ل ث و ر ة شباب جوه جديد شباب مهندسين. وكانوا في جبهاتهم ش ف ن ا الموت و ش ف ن ا الناس و ش ف ن ا الشباب كيف لموا فيهم خوتنا في شكاير مش بني ادم اللموا في ه في اكياس به شفنا يعني التهميش المشاريع الموت هذا كنتوا اعتصام كله على والله على كما هذه يعني على, هت... على القسم هذا ل ي ش قسم كامل وبعدما بدات ا ل أ م و ر التي ا تحسن ترد المشاريع من جديد تبعت ل ص ن د وسنحكي ق التقاعد <تصفيق> واحد في البيضة وثلاثة ا ل في البيضة وثلاثة عليهم بالتفصيل تمام. تمام. انا نعرف أن هذه ان ل م ما ش ا ر ي ع ع حسب ب ت ا وقرأنا أن هذه المشاريع يشوبون ع ن ي ي ه ي ش ب ه العديد من التجاوزات والمخالفات ي ي ع ن ع د د ي ن ا ل م خ ل ي ن ا ن ق و ل لك ا م ا ل ي ة و ا ل ا د ا ر ي ة و ا ل ق ا ن و ن ي ة تمام ل د ر ج ة أ ن ما يسمى ب ا ل ل ج ن ة ا ل ش ع ب ي ة ا ل ع ا م ة ل ل ر ق ا ب ة و ا ل م ت ا ب ع ة ا ل ش ع ب ي ة سابقا شكلت لجنه ة لجنة تم تشكيل وتحقيق الموضوع في المشاريع في للبحث ذ ه نعم من عودة المشاريع عودة المشاريع تمام جديد أخرى و ج ئ ن ا بتقسيم اللجان ي المج... هم هم مشنا هم مشنا تميش كامل وكان、مم. املنا ان نشاركوا د ن ا م ن جديد كان إحنا كشباب احنا ث و ر ة س ب ا ف ببلادنا ر ا انها ي ل من جديد بالشباب ثورة شباب يجي تكليف من بين خبرة انتفاجئوا اننا كفاهة عالية تكليف اقل في المهندسين اللي ثورة ذو من مهندس عندنا تمام في يجي تمنياتي ة الثمانيه عشره سنوات وعشرين سنه وثلاثه وعشرين سنه ومن بين ه ذ و م ء الاشخاص المهندس هو العبد الاله فؤاد ف ت ح المادي و وماهي ثلاثه م ه ن د س ة ومهندسين اخرى من قسم المشروع وكان من بين المهندسين المشرفين على هذه اللجنه والبهشموند ن ل م ن سليماني فتحي ا ا ل ب س فتحي ا ل ب م و سليمان فتحي كان أعضاء اللجنة اللجنة اللجنة بنرجع للوراء ه الى 17 فبراير و و و ما تفضل فبراير كيفما د فؤاد المهدوي س انك آه حضرتك يعني عضو بهذه اللجنة بهذه يعني حضرتك عضو المشرفة او اللي تم تشكيلهم ا ا ل ر ق ا ب ة ا ل ش ع ب ي ة فيما يسمى سابقا ت ح ك ي ن على عملكم ب ا ل ل ج ن ة اول شيء لماذا شكلت هذه اللجنه ة وشنو يعني طلعت ذ ه بها وغيرهم بها العقود الخاصة بها المشاريع وغيرها من المستندات يعني اللي ممكن انت ادرى بها يعني يعني ممكن بسم الله الرحمن الرحيم و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ل ج ن ة هذه ا ن ي ط بها مهام م ع ي ن ة وفق القرار المتاحه ن ا م ر ا ج ع ة وفحص ا ل إ ج ر ا ء ا ت ا ل م ت ع ل ق ة بعقود عدد أ ر ب ع مشروعات خاصه بصندوق, بصندوق التقاعد في من غ المشروعات ز ي ث ا ث ا ي في ع م في ل م ش ر و ع ا ا ل ل ي كانت مناطه باللجنه هي مشروع المبنى الاداري التجاري شارع الفاتح سابقا في بنغازي المصرف الادخار البيضاء اللي في مدينة البيضة مدينة فندق في ومشروع برج المختار الاداري التجاري في شارع جمال عبد الناصر اللي هو في سيد ح س ي ن غادي مقر ا ب ل م لل... ق حجز المرور سابقا لانه مقر ا ل حجز المرور سابقا لانه م ر ا ل ل و جوار الصندوق في مقر فرع ا شا... ل صندوق في سيلس تمام مم. مم. في طبعا استكمال ل ل م ن ا ا ا ط ب ل ل أ ع م ا ل المناطه باللجنه ة ا ل كان من ضمن وفق القرار تشكيل ا ل ل ج ن ة أ ن ه ا تتحقق من الاسعار أ ع ر ر ا ل م ش ا ل م ش ر و ع ا ا ت ل م م ا ث ل ة وجاري ا ل ة تنفيذها في ليبيا وبيان الموقف التنفيذي للمشروعات هذين و إ م ك ا ن ي ة الشركات ا ل م ن ف ذ ة المتعاقد معها بالخصوص والاطلاع على المواصفات للمشروع ومدى موافقتها مع الموصفات ا ل م ع ت م ل ة هذا المطلوب ل ي كانت من قبل ا ل ل ج ن ة المشكله بموجب القرار طبعا خ ط ب ن ا في البدايه صندوق التقاعد السرع بنغازي ا قسم المشروعات, إن المشروعات هذه المركزيه ع ا ا ل م ر طبعا للاداره ة بشي تجيب ا ن على العامه مراحل على مراحل ما طبعا على ضوء المستندات ا ل ل ي كانت ت أ ت ي ن ا أ و ل ب أ و ل كانت ا ل ل ج ن ة تقوم بي بي بي بالاطلاع على ه المستندات هذين وفحصها و ا ا ا ل ل عليها ط ع و ت و ب ي ب ه ا وتسجيل الملاحظات اللي على كل مستند من المستندات ا ل ل ي موجودة طبعا كانت المستندات ك ث ي ر ة جدا وخصوصا ت م علينا ل أ ر ب ع مشروعات وتم تبويب هذين ا ا ل م س ت ت ن د ه وفقا ل ل ا ن ط ل ن ت لاننا ح ن طلبنا طلبنا جميع المستندات ا ل م ت ع ل ق ة بالمشروع حتى اللي قبل التعاقد يعني الاستشارية التصميم في تكليف وشين اللي اللي الاجتماعي التعاقد بأعمال عقود نطلع على عن الاذن كان من كان المستندات المستندات صندوق الضمان بمباشرة تجرات اذا جهات الاختصاص المكاتب الاستشارية المكلفة بأعمال التصميم اذا كان في عقود لها ولا رسائل تكليف المستندات اللي قدمتها باش اللي اللي اصلا طرح طرح عن الصندوق الصندوق الضمان على الشركات طرح وجد بعدين طبعا جئوا ل ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة اللي هو الشركات ع ر و ض ا ل ا ل ل ي م ت ق د م ة ل ج ن ة العطاءات اللي فتحت ه المظاريف هذين قامت باجراءات الترسيب المشروع كان قايم ط ع طبعا نقدر تاريخ هالمشروعات هذين ونعرفوا الاطلاع عليها ونعرفوا ا كان قايم المستندات الأولى بداش نسلسلوا تاريخ اللي إذا كان المراحل الأسباب بنطلب لكن نحن نقدر هذين شنو من نقدر قصور فيه أي قصور في أي يتم مرحلة شنو متاحها شنو وكانت هذه من مهام اللجنه ة نطلع ل ع ي كل شيء وطلبنا مدير مدير مدير لجن قرارات تشكيل ه ذ اللجنه ا ذ ي ن ومحاضرها و ك ي ف ي ة الترسيه باش يتم ي الاطلاع ل ع ا وبالتالي التسجيل اي نقطة نقطة نقطة وحدة وحدة نحن ق ط ة نحن ق ط ة و ا د واحدة ة باش و والتجاوزات ص ل المخالفات اللي ن ت وصلتولها و م ن خلال ل ج نحن ة السابقة اللي تم تشكيلها تم رقبة الشعبية نعم نحن ع م باش موانس يبا نخشينا ع ل ي هو قسم النت م ت ا على الفيسبوك على موقع ويكيليكس صندوق تقعات ف ا ج أ ن ا بنا فيه أ و ر اوراق ق رسمية أ ر س م ي ة و م ع ت م د ة وفيها تجاوزات المشاريع التي ك ر ة فيها تجاوزات ماليه بشكل غريب هو, هو ممكن اللي بي بيسرد هن مواجه ممكن نعم المستندات ومشاء مكناش كمهانديسين تحكي هن نحن اللي باش والأوراق الله الحاجات الآن بيسرد المشاريع تهميش عايزة تهميش بهم السابق نعلموا على على على أنت فوقف السابق إذنان و ه م اكتشفنا اننا بدانا ا ل ر ج ا ان كانت معتمات هذه المشاريع حالينا فاكتشفنا اننا ل خاشين ن ش ا ه د و ه في النت ونكتب في الصندوقات اكتشفنا و ر رسمية ا ف ي ه تجاوزات مستندات غ ر ي ب ة فقرر قسم المشروعات بسبب التهميش و ا ل ح ا ج ة ا ل ث ا ن ي ة ا ن لزاد الموضوع اكبر من تجاوزات هذه المشاريع وكيف ينتوى فعل ب د و نحن لا س ب ولا رقم ح ن ب ن س أ ل وبعدين سؤال لا حقيقي ة من ا ل ل ف عن ل مشاريع باش ما نقضعش حبل ا ل ت ت س س مهندس ل ل باش ف ح ي فعل ت ف ل وصلنا وين بالنقطة ط ا ن المشاريع في ا س ت ت ن طلبنا نهلا نحن اللجنة د ا اللي عصلا تستكمل عملها طبعا م ل ع ه ا ل من س ت د ا اللي خاصة بهالمشروعات فطلبنا ت هذين جديد م م ي ع ا ل س ت ن ا سواء ا ت ل ل كان قبل التعاقد او اجراءات قبل ق بعد ل ت ع العقد وملحقاته والملحقات ا ل ف ن ي ة و ا ل م ا ل ي ة للعقد وقوائم الكميات والرسومات سواء ك المعماريه ن ا والانشائيه و ا ل م ي ك ا ن ي ك ي ة و ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة المواصفات ووثائق التامين البرنامج الزمني للتنفيذ البرنامج الزمني للتوريدات كشف المواد اللي ورد فعلا والمواد اللي م ع ت م د ة وفي ك ي ف ي ة اعتماد ا وكشف ا ل المستخلصات ا ل ش ه ر ي ة ا ل م د ف و ع ة وخطابات ا ل الاعتمادات ا ل م س ت ن د ي ة وعقد المكتب الاستشاري المختلفه ش لكل المشاريع لكل المشاريع ا كان في بغازي يقدموننا بكلام هذا, هذا عطينا ا ر ي هذين في ع على لكل لكل ل م حدة ا ا ل ف ا م خ ا ل ا والتجاوزات、آه. طبعا لما وصلنا ت ا المستندات وقامت اللجنة هالمستندات والاطلاع عليهم أول بأول بتفريغ وتحديدهم هذين طبعا نباشر ونشوف ه في المشاكل ا ل ل ي ق ن ا ه ا وملاحظات التي ل طلعنا أو عليه اول كل ي اعطيني حاجة مشروع قيمة و ت ل ي كل ل ا تم ت تضحى ل اللي يا سيدي الآتي ان عرضها كعطاءات من قبل صندوق الضمان الاجتماعي كما س ل ف ن ا الذكر هن ا ل ا ر ب ع مشاريع فندق ا ل ب ي ض ة و برج المختار شارع جمال عبد الناصر و ا ل م ب ن ى الاداري التجاري في مقابل الخطوط ومقر ا ل ا د ا ر ة ا ل ع ا م ة تمام اتضح ان الشركات ا ل ل ي يستدعي لل... لل... لل... لل... لسحب مستندات العطاء وتقديم عروضهم ست شركات ست شركات ست شركات شركات فقط ل ل أ ر مشاريع ب ع ص ن د ق ا ل ب ي ض ة مثلا ثلاث شركات فقط المبنى الاداري التجاري المقابل ل ي في ا ل ل ي ت ق د م ه مش اللي رسال علي العطاء عليه لا للتقدم ا في العطاء ثلاث شركات فقط هذا هذين عطاء, عطاء, عطاء بالدرجة يعني مش عبر وسائل اعلام لا. وسائل لان أعلام. اللي الاتي, اللي الاتي. اللي إن, إن, إن, إن, ان الاخوان للأسف المشروعات هذين في عطاء عام عبر معرضوش ليتضح ليتضح للأسف مش في كما هو مفروض متبع ف ر و ض وكما هو بالنسبة للمشروعات قانونا يعني وفقا لوائح العقود ا ل إ د ا ر ي ة واللوائح المعمول بها إن العقود المشروعات الكبيرة هذين يتم ر ة هذين ي طرحا في عطاء عام عطاء عام آه يعلن عنا الإعلام في في الإزاعات لجميع وسائل المختلفة سواء كان الجرائب سواء كان المجال الشركات في في في ويفتح بعد ان ت ت م ك ا من ا ل ل م ن ا ف س ة ل ك ن حتى هي انك ن تنظر ت قبل م ا تسلم ه ذ المستندات للشركات ان تنظر في, في كفاءتها وهل هي ومدى ه هي ل و قدرتها علي, علي, على تنفيذ هذا المشروع و ا ا ا الاخرى ج ر ء ت اللي م ط ل و ب ة ع ا د ة لان لما مشروع كبير ت قدرتها ب م ئ ي مليون ن مش معقولة م للشركة ل تاخذ ا ر س ع ش ر م ل ي و ن ولا ر س م ا ل هذا المشروع ب ت ن ك كل توضح لي م كم قيمتها、أوكي. اللي طبعا الـ الـ الـ المشروع فندق ا ل ب ي ض ة تقدم فيه ثلاث شركات تماس لفنا تم, تم, التوق... تم ترسيه على ا ل ش ر ك ة ا ل ل ي ب ي ة ا ل ت و ن س ي ة ا ل م ش ت ر ك ة ب ق ي م ة اربعه وسبعين مليون ستمائه وخمسه وعشرين أ ل ف ومائه واربعين دينار ن تمام, تمام برج المختار بشارع جمال عبد الناصر تم ترسيته ا كذلك على الشركه ة التونسية الشركة باش توقف نفس ن التونسيه ن ق ط ة م بقيمة م ترسيتها الشركة نفس ي على نفس و 276 مليون مليون و ألف ت ع ن دينار مليون وتسعين دينار ألف ا ل مبنى الاداره إ د ر ة و ا ل التجاريه مقر س ي ت ه الاداره شركة س م ا ا شركة ل و العامه م بينار الإدارة ة الإدارة أو مسمى بسوق ومقر مسمى ع تم كذلك ترسيته ع ل ى نفس ا ل ش ر ك ة ش ر ك ة ا ل ج و د ة ا ل أ ف ر ي ق ي ة يعني كل شركه رسوا على مشروعين من أربع مستشركات أربع مستشركات مستشركات كل شركة, عطوا مشروعين كلن كلن عبارة شركه الجوده الافريقيه ا الإدارة, الإدارة العامة مقر مجموعة مع بعض طبعا مبنى هذا عن استكمال الابناء والتحوير متعه والتحوير كم كم كم ل كم سبعين مليون وستمائه وخمسين الف الله أ ع ت ق د ان المبنى كامل من جميع ا ل ن ي م اعتقد م أ ع ش ا ن ه ف يحفرون قواعد جديدة ي ب المبنى تتصور أن ا ل ل الإنشائية أ ع م ا ك ت ش ف و ا انهم اكثر أ ق ر ا ي و ن فقط م لم ي يدين و ن هذا ا لك ك برج ل ج د يتساقطوا د م ش ر ي ن مليون ل ه فقط سابقا سوق 24 ما بدوش يعني ما إذا كان لا ي و ب د و شيء في ا ل ب د ا ي ة على اساس ب د و ا ل إ ز ا ل ا ت على اساس ا ن ه ب ي د ر و ا تحويرات لكن توه في الوقت الحالي م ا اعتقد ش مش ع انهم ر ش و ل وقفوا ا وقفوا ع لا ى ل ع م م ما تم و ق ي م م ة ا ل ش ر ع ا المسندة ت ل ل ش ر ك ة الليبية ل ل ت ن س ي ة ا ل ما ش ت ر ك ة ي و ق ف و ي ن دينار 267 مليون تمام للشركة الليبية التنسية تمام هذين المشروعين والمشروعين المسندات ر ا ل ل ش ر ك ة ا ل ج و د ة ا ل أ ف ر ي ق ي ة ألف وثمانين دينار مية. مليون وثمانين ألف مليون و88 و935 و88 و935 دينار دينار يعني أ ر ب ع ا ل م ش ا ر ي ع هذين ا ل م و ق ع ا ت ف ي س ن ة 2010 لصندوق الضمان الاجتماعي بلغا ي ن اربعمئه ل ي ا ي ا ر ب ع ا ا خ ط م ل ل ي م ن فيما ب ع د لأنه م ئ ا ك ت ش ف ن ا س ف ي ن و ا ق ص ف ي ا ل م ئ ه و خ ا س ه ا س ت د ع ي ن ه م دينار محاضر ج د ي د ة او اتفاقيات ج د ي د ة ل ز ي ا د ة ق ي م ة المشروعات مثلا فندق البيضه ا العقد 74 مليون و 625 140 دينار اكتشفنا ا دا دا مليون ألف بـ و ن أه؟ كل غرفه ة ف بمليون دينار ن حن تطرقونهم نجو لمناقشة وعرفنا ان هذين مشروعين وهنا تنسية تنسية نعطيكم ان ا بمشروعات اخرى فيما لما الاسعار الاربع مشاريع شركات تنسية. شركات الاتضاح الاسف المشروع... الشركات الستة ت خذت بعد مش شركة فكرة كل المشروعات ل ي يستدعي ا ل م ي ي ز ا ن ة ا ل ع ا م ة ت المشروعات ل ن ي ي عنده م ز ن ضمانية ي ي ة م ا ل م ا ر ي و ع ا ت ا ل لك لدي ع ش ر سنين ن ا و ع ا ن ت المشروعات ن ل ل المشروعات ن ا على ا ا ل ح ج المشروعات ل طلبناها ل ي ا ل لكل ف ك ر أ س س ي ه ا اجراءاتها ل م ب ر ت ه ا كذا و ك ذ ا من ظ و ل المستندات ه ذ ي ن ط ل ع ن ا يدينا كثير من الملاحظات على الشركات نفسها اللي هن ولكن ا ز م ت و الشركات هذين على قدر المشروعات التي ن تطلب اصلا ت منها ان تقدم العطاءات فيهم لكن ل ل أ س ف من ضوء المستندات ا ل ل ي كانت اللي توقعات ا كلنا عند ا ل ا خ و ة في ا ل ر ق ا ب ة اكتشفنا ان الشركات هذين لا يعني لا مفترضين ا ن ه ن ص لا ما ي د خ ل ا ن قانونيا وإجراء و... و مفروض ما في المشروعات ما في يدخلانش اطلا هذين نعطيك مثلا ً قانونين وراسمال لان ش ر ك ت ل أ من المتعارف عليه وكانت حتى فيها قرارات بالخصوص ان الشركات ما تدخلش في مشروع مش من مالها مثلاً خمسة مليون رأس مالها به... ونت يعني ونت حتى رأس مال المال مش مدفوع بكامل عشر الشركة أكثر أضعاف رأس لأن تكون رأس رأس يعني عندها وانت يعني يعني حتى سيقاها 13... لكن م ف و ع فقط ل م م ه الشركه ي ق و لك ل ا ة عشرة ما م ضعاف تدخلش ل في ر س ا يعني عشرة خمسة م لا ي و ن م تدخل ش في م ش ر و عشره أكثر أنك بالك من مليون فما بالك إنك انت مستدعي أنت ك ا ا ت ر س م ل اضعاف مليون دخلها في مشروع مليون من داخلها في يعني أكثر ف يعني هذه ح ج ة منطقية يعني ش... شركة... الشركة غير يعني خطاب ا ل هذه حتى خطاب... حتى د ع المقدم ما ق د ت رسمالها ش ت بشتسحك لا ش ع ر ف انا كيف الاجراءات هذه ا ل مشروع عكس ا ش ر ك ا ء ا ل لصندوق ممنوكها الضمان ت الوطنيه ش ر الثانية الشركة ل هي ة للصيانة ل ا و ت ج ي السيانة والتجهيز هي الاجتماعي هي الصيانة والتجهيز ز حلقتها بالانشاء لا الضمان حالة لصندوق شركة تتبع كم و ط و م بتنفيذ بعض ا ل أ ع م ا ل ا ل ص غ ي ر ة ا ل خ ا ص ة بصندوق الضمان الاجتماعي لكن قال علاقتها سنقول لك الشركة شنو عبارة المتقدمة للتجهيز بياني ما نبدأ المه... لل... طلعنا、عليهم. دهي. لما اطلعنا على قرار ا ل ا ذ م بفتح فرع ل ل ش ر ك ة هذه اللي صادر ب ز م ا ن عن طريق ما يسمى ب ل ج ش ه ش ع ب ي ة ا ل ع ا م ة للاقتصاد اتضح ن ان ا ل ش ر ك ة هذه لها الحق ا ن ه ي تعمل في اعمال م ح د د ة فقط مثلا, مثلا ثيانة خزانات الوقود النفق ط الحاجات الكفاظين ما على حسب تذكر يعني لكن أ ن ا م ت أ ك د منها انها ل ا ش ت الحق ان تدخل في مشاريع للمقاولات ا ل ع ا م ة وبهالحجم يكتبها كيف استدعيت الله شون اعلم ل لا نقول لك ت ر أقدر ك أنت؟ أنا شو ب الظوء الكلام حيبان التفسيرات الشركة و... المعنى الشركات الأربع الشركات كلهم لما المعنى المتبقية ليبية بعد شركات الأربع المهندس الثلاثة تونسية يعني انا اللي نفهم من كلامك ان هذه الشركات غير م ؤ ه ل ة لا ماليا ولا قانونيا فانقولها ل ب سوف لك التونسية المشتركة الشركة اللي بالضبط ي ت المشتركة ن ة ا وجدنا ان شركة الجديدة التونسية تمك فيها شركة تمك هذي وفق المستندات اللي طلعنا عليهن واللي موجودات في الرقابه والباقيين م با. اسهم في في عشرة عشرة مليون. مليون. مليون شاء ل اخوه ر مشاريع ل ن في ل ي ب ي ا تمام ا ل ش ر ك ة ا ل ث ا ل ث ة ش ر ك ة الجوده الافريقيه ا شركه مشتركه ليبيه ة تونسيه نفس الاسماء م ش ت ر ك ة في الناس المساهمين بينه وبين الشركة يعني فيه علاقة بينها وبين الناس ا ل ش ر ك ة ا ل ل ي ي ب ة ا ل ت و ي ة ي ع ن ي ي ف ه الخامسه بينها ش ر ك ة الثالة للراءة ة ش ر ك اسمها بونا, بونا. بونا للمقاولات هذه ش ر ك ة غ ر ي ب ة جدا لان أ ن س ت د ع لمشروع ي ة م أغرب الشركه ل اللي لأن ل ي قدته قدته أغرب من ا ة ذ ه استدعيت في أ ك ب ر مشروع برج المختار شركة ا ل أ ط ف ا ا ل ل ش ر ك ة هذه ل ع ل م قدمت م ك في ش ر و ع قدمت ف ي مشروع ا ل ب ر ج ان ل العرض الساحة م خ ت ا ر ك في مشروع الشركه ب ر المختار ج لم ت طبعا ي ل التي ا ن ر عليها عليها ل ترثية أ ق ل م ن ه ا ال193 ت في ن مشروع ل ل ي و ن ا ا ل غ ر ي ب ان ل ش ر ك ة المختار ل ل م ي ر س م ا ن هذه ا اثنين مليون فقط ه ر س م ا ن هي ا ا ل ل موجودة في الراسماله م س ت ت ن وان د ا ا ل ش ك ة هذي ت ت د ع ي في ش ه ذ ب التي ه هي ي وان ص ا عقد أ س س س ه ا يوم تدعي ة و ا ح في ن يعني بعد شهرين من وعشرة بعد عقد ا ل ت أ س ي س ت ا ا ه ي ع ن ي ع ت ق د م ا ز ا ل ت هذا معناها لنفهم هي الوقت قاعد الشركة استكمالي للعقد طور كلامك في تبي تؤسس للمشروع لغرض ل م ع ي د و ه ذ ه فعلا و ه ذ د ا ل لي انا ي ف س ر ه ذ ل أ ن ه مش م ع ق و ل ة ش ر ك ة أ س س ت في, في شهر واحد الفين وعشر على حسب المستندات جيف تقدملي في مشروع في شهر ثلاثه الفين وعشر وشركه راسمالها اثنين مليون أ ص ل ا كيف نستدعيها لمشروع بالملايين ب ا ل ط ر ي ق ة هذه、مم. الحاجة الشركه ح ا ج ة ا ل ش ر ك ة ا ل م ت و س ط ي ة للمقاولات حتى هي ش ر ك ة ليبيه تونسيه ة ر س م ا ل ا راسمالها ب ع ة مليون وترخيص ح ه ا كلنا في شهر ر كم、رسمها. شركة ل ن اربعه ل ي ن م ل ي ا ر د خ و, و ت د اداريا ل ا ت عليه مليون تو هني بعلم إدارة المشروعات داخل الصندوق التقاعد وبعلم مدير صندوق اداريا ع و م ش ا ع ممن ع ش بيعطيم ا أ إنهم يؤذن السابقة اللجعبية عامة نقصد من من, من مرافق من م ش ر و ع ا ت مثل هذه المشاريع من أ م ي ن ل ج ن ة إ د ا ر ة الصندوق ومن ثم إ د ا ر ة المشروعات لا ش ع ا ر ف يعني إ د ا ر ي ا كيف يؤذن خلاص هذين أوكي هذين للتنفيذ في لكن المرحلة اللي تسبق بداية المشروع من يعطي الإذن بذلك جهازات وبدوا بداية هذين هذين تنفيذهم أريدي في يعطي من تسبق من رقابة هي وفق ا ل ا ل ي ة ا ل س ا ب ق ة والاليه ة وأعتقد ا ل ل ي اللي تنفيه ا ل ج ه ة ا ل ل ي تاخذ ا ل إ ذ ن ب أ و ل مره تدير بدجت معين ث ل ا م للمشروع وتقدمه وتطلب ا ل إ ذ ن فيه يتم اعتماده تباشر في أ ع م ا ل التصميم ثلث م ك تم ب استشارية ك تصميم ب استشارية وشركات استشارية ت م خ ص ة في ع ل ل ا ت ص م تقوم ه المشروع ش ر ك ا بإعداد ت هذين ج ي هذين الأوايح ع العطاء طبعا مستندات محددات وفق ما على حكيت وفق ا ي طبعا هذا م ض و آخر بكامل ل ل المشروع بك كامل ويعد لمستندات العطاء بالكامل、جميل. اللي هن تشمل الرسومات والمواصفات والكميات التفصيليه ة كل ا ا هذا كله لما يعد آه ويعد آه ويسمى المستندات العطاء هذين ومن ضمن المستندات اللي, اللي, اللي عادة في هذه في هذه الفترة ان اعداد ميزانية ل ل كله كلهم يطلبن للمشروع ك م ويسمى ومن ضمن يتم هذين هذه يعد ويعد في تقديرية او ق ي م ة ت ق د ي ر ي ة للمشروع على ضوء ق ا ئ م ة الكميات المعده لهذا المشروع يتم تسعيرها وفع وفع وفع النمطية في, هذه في اي فترة كان في, السابق ولا في في, في, في الحاضر بيش ينعرف بيها القيمة المعمول سواء الافعار للمشروع بها كان السابق وفق الحاضر التقديرية عندك الشركات تقدمها زايد على ناقص بلاس أو ل المشروع هذا ي ع ن س معين ش م لكن على ا ل أ ق ل تجد ق المشروع إ ذ اقل كان د ت ك شركة أقل من الممكن أنا أنت, أنت يعني كيف ما ذكرت من من يعني كيفما المعلومات حول هذه المشاريع وهذه الملاحظات للمخالفات المالية والإدارية للشركات هذه اللي بتشتغل المشروع ذكرت بتشتغط قصدي بعض هذه وهذه هذه حول أ م ي ن ل ج ن ة إ د ا ر ه الصندوق عندها علم ب ه ذ المخالفات و أ ع ط ى الاذن والله إ د ا ر ة المشروعات هي ا ل ل ي أ ع ط ت الاذن ن ب ي د ان ع ر ف و من المسؤول ا ل أ و ل في صندوق التقاعد حول هذه المخالفات <تصفيق> على حسر مش مش مشروعات المشروعات مجال الألية الجيهة الجيهة المسؤولة على هالمشروعات حسر حسر مش وستكنت أن بأول في هذي كلهم وخيرة هي إ د ا ر ة المشروعات في, في صندوق التقاعد صندوق ا لانها ت ق <تصفيق> ع د اللي فيها <تصفيق> الأخ هي التي ب تقدمها ل إ ج ر ا ء ا ت هذين نعم. وهي ا اللي اللي. لكن ل ل ي بتدير في نفس الوقت طبعا حتى ا ل ا د ا ر ة العليا لصندوق, لصندوق الضمان الاجتماعي أو صندوق المفروض تكون تكون عندها يعني التقاعد طبعا عارفة كل حاجة هي عارفة لكن ي د ا مش ما اقول علي هذه الاوراق ر ف ة ك ح ج ة يعني ل لكن... أنا... اصلا من إيه؟, من ايه جنك مش من م ش ادارة ر ل وليس ع ا ت خ من اداره المشروع. خلاص معناها. <تصفيق> هي الأصل. نعم ك... المشروعات نعم ث يا ف ؤ ا ي ق ه ل ا ن م لا ل ع ا م ي ه د ر بأرقام خ ي ا ل ي ة ب أ ر ق ان ي س ت ي ع ان يستطيع ان ما ت ط ع ان م يستطيع ان ي س ت ي ع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ان ت ق ي ع ان يستطيع ان ي س ي ع ان يستطيع ان يستطيع ان ت ع ان يستطيع ان يستطيع ن يستطيع ان يستطيع ان س ت ط ي ع ان س ت ط ي ع ان يستطيع ان يستطيع ا يستطيع ان يستطيع ان يستطيع ا ج ا ت م ل ك ا نتوقع عنش فنحن م و ا ص ل ي ن اعتصامنا و م و ا ص ل ي ن اعتصامنا ان شاء الله ع ن يتم التحقيق في الفساد المالي الذي داخل صندوق التقاعد و الاعتصام الاعتصام ويخص الوطن الدولة يقول ل بالنسبة لنا ة مهمة اي شخص زمان كنا طائر كان نحن مش ليبيا والله هكذا معناها لجان ثوريه و غ ي ا لكن ا ل م ر ح ل ة اللي قاعدين فيها توا دفاعا عن الوطن ناس استشهدت تقدمت ارواحنا ا ح ن ما نقدموش ارواحنا في اعتصامات ا لبلاد جون د ر مالها عام والوقت اللي قاعدين فيه نحن وقت ا ل ش ف ا ا ي ة ل د ك ت و ر ر د ي ش حفيظا مازال هو أ م ي ن لجنه درق ص ن د و الصندوق ه م ا ا ز مازال, مازال هو لا لا كم اعلم لا تقريبا الله ناجيت ل ل في لا ل كم تقريبا ا ل ص ن د و ق أ مدير ي ن لجنة ل ا إ ة مازال م أ صندوق التقاعد ومدير صندوق التقاعد مازال ومشاريع وال... وال... وال... وهل... ه ا ا ل ل طبعا في... في عهده هو تم تم. هو طبعا التوقيع للطرف الأول نعم ع ن د توقيعات هنا اجراء كل موجودات العقول باهتم و بالمقاعد تفضل يا باشمونز طبعا السلسله لما اطلعت على ه المستندات هذين وجدت、مم. كثير من الملاحظات سواء كان على, المست... على المستندات العطاء و ل ا طريقه طرح المشاريع هذين ولا وحتى على المكاتب ا ل ا س ت ش ا ر ي ة ل ل أ س ف ا ل ل ي كلفت باعمال ع م ل ل ت تمام ص م م ي ط ب ا ن ضمن م ن التصميم م لنا اتضح ل ك كل مكتب ت استشاريات تونسية ب ي ن عطوه مشروع مش تونسي هو مليك المشروع ا ا ا ي يعني متفاديين حتى ياريت ة المكاتب مكلفه مكاتب ما حتى الاستشارية المختار فيه بيا ليبية العلم يعني تم تصميمه بالكامل ومستنداته ك ا م ل ة بالكامل عن طريق مكتب استشاري وطني وموجودات ا ل ك ل ا م هذا كان في ا ل سته ة ع ي ن ايام قبل م ان س ي ر ا ل صندوق ا ل ض م الاجتماعي ن ا وكان مشروع جيد جدا وممتاز ف نعود ش ا المكاتب الاستشاريه ة التونسية الاستشارية التونسية مكاتب طبعا اللي تضح من المسندات اللي تقدموا الاطلاع ل تضح تم من ي ع م و التونسيه م و و ج د ا اللي الان مفترضين عند عند خ ا في, في, ال... في دي ديوان م الان ان مكتب مكتب كونسيبت في تونس ا ا ل م تم تكليفه بمشروعين مشروع برج المختار بقيمه مئتين واربعين الف واربعمائه وخمسين دينار والمبنى الاداري المقابل الخطوط بمبلغ مئه وعشرين الف ومئه وخمسين دينار في الفاقف الفاقف مقر ا ل إ د ا ر ة العامه بمئه وحده الف وخمسه وستين دينار والفندق البيض بمئه وخمسه ت ع ا ا ن ة م وستين ش ا ر ة ت الف الإنشائية و ي ا ل أ و م ا ا ا ل ل ن ئ ة وعشرين ف ي ا ل أ م ا ا ل د ي تمام هم أ ن ا شغل بالباطن يقد يرسل ع ط العطاء ء ع ى مكتب و المكتب المكتب ي على ش ر ك ة ما ع ن د ه ش القدره ة كما قلت في و ا ح د ة من المطارقات ا ل ل ط ي ف ة ا ل ل ي وجدناها إن, إن, إن, إن, ان المكتب الاستشاري ا ل ل ي قام ب ا ل أ ع م ا ل ا ل م ي ك ا ن ي ك ي ة مكتب اسمه بي ات اى -E、بالحسن بن عامر للدراسات ا ل ه ن د س ي ة ا ل م ي ك ا ن ي ك ي ة في تونس أن المكتب هذا قام ب أ ع م ا ل م ي ك ا ن ي ك ي ة ل ل أ ر ب ع مشاريع يعني سواء كانت, كانت تونس ا ل ع ا ص م ة متفق مع نفس المكتب الميكانيكي、ده. وكذلك المكتب اللي قابل ا أ ع م ا ل الكهربائي مكتب ا س م ه تكنولوجي الكتريك في تونس نفس المكتب المستندات ح ا التانية ج ة ل اللي ق د ب ت من المكاتب هذين مفترضين ان يكون ان قدمت من المكاتب هذين اللي قامت بالتصميم واللي هن اصلا قد المشروع و ص ن د قام ل ت ق ق ا ا ع د بطرح المشروعات ا ل أ ر ب ع ي ن على أ س ا س ما عدا الرسومات التي قدمتنا في اللجنه عند يوم س ت ة اثنين ع ب ا ر ة عن رسومات تف... ر س و مبدئيه ا ت م ة مبدئية نقدر نقول لك أن الرسومات لكم ما ي ف ا التفاصيل يعني حتى مكتب استشاري ش كثير مكتب جديد من حتى يدير المو... المثال ح ا الثانية ج ة الاول قوائم, قوائم الكميات ق و ا ا ئ م ل ل أ س ف ولكن ا مش ع ا ر ف كيف ا ل ك اخواننا في ص د و ق ل ت ق ا ع د ع ط ي ه م ا ا ل ن ا س ف ر ح ا ن ة بالمشاريع ما علم عنداش بانها تصرق و ت ن ه ب وما ا ل ع ا م يهدرون كيف تقبلهم بانهم ل ذ ي انت يهدرون مكلف ه ت بالنسبه ن كميات ك م ا ت ه ي يعني ة لك و ن ان م ح ص و ر ة حصر كامل يعني、بس. كان فيه اخطاء يكون خمسه عشره بالنسبة في ن الميه ا ا ا ت ل ف ص ي ي ل ل ة ا ق ا لا لما تكون ي ز ي ة ي عن ي كلامها شيء م ث ل اللياسة ا اللياسة الداخلية كذا وكذا يقولك كذا ت ج ل المسطح يقولك المشروح الف لياسة م متر مربع متر مسطح ت ر راه هذا فيه <تصفيق> يعني في ا ل أ خ ي ر يمكن ت لما تدير ا ل ح ف ر النهائي ت ج د ا ه ز ا ي د أ ونقل خمسه بالمئه هذا عنده مكاتب ا ل ا س ت ش ا ر ي ة تشتغل شغل صح <تصفيق> وبالتالي أ ن ت لما تقدمها وكذلك مثلا الطلاب المتر البريزه مثلا البريزه ا ل ك ه ر ب ي ة تقام بالعدد مثلا بريزه ك ه ر ب ي ة كذا وكذا م ن ص ووصف دقيق وفي ا ل أ خ ي ر العدد مثلا الف ومائتين بريزه <تصفيق> <تصفيق> او مكيف كذا كذا كذا كذا كذا العدد كذا كذا طبعا هذا م ا ل س م ى بقوام ك م ي ا ت التفصيليه ة او الح... ال... ال... طبعا ذ نماذج ايه مو بش صورة في ايه مو هذين ا عطينا الادوار لما مثلا في بيحصره هن مو مو مثلا صورة بش لك حتى يعني نعطيك مثاليه م ق ط و ع ة طبعا ذ ك ل ه ا أسعار ب ا ل مثلا ق ط و ع ي ة لأن م لما ي ق ي ل ك ا ال... لو افترضنا أ ن خ ذ ي ن ا و ح د ة من أوكي. مثلا برج المختار نشوف ا ل أ ع م ا ل ا ل خ ر س ا ن ي ة لما يقول لك توريد وصب خ ر س ا ن ة م س ل ح ة بجهاز خمسه وعشرين مثلا كذا وكذا وجميع المواصفات ت ا ه ل خ ر س ا ن ة م س ل ح ة لو كان هذا بالحصر لكنه ا قال ا لك ر و متر مكعب و ق ا ل لك م ث ل ا ب ت ر م ك ع ب خ ر س ا ن ة ل مكعب ا أنت ي ي ع ط فئة ا ل س ر لأنه ع د ي ن في الحالة هذه التسعير الحالة ا ل هذه م ق ا و ل ل م ا يجيه بتسعيره ي في ق د م م لك ل ا ش ب ا مكعب ت ر م ويقوم ب ت ي ع ط ي ك ك ا ل ف ر ة أنك أنت تقدر تحكم ه م ك ة الشركة هذه هل الشركة هذه ف ع ل ا أسعارها م ن ط ق ي ة و ل ا أ س ع ا ر ه ا غير م ن ط ق ي ة لكن لما يقول لك في القائمه ك م ي ا توريد ت وصب خ ر س ا ن ة م س ل ح ة كذا, كذا كذا كذا كذا كذا وكذا, وكذا, وكذا وما فيش اي بيانات عليها تحط الرقم اللي تبيه انت اه وديره م ق ط و ع ي ة ب ا ل ن س ب ة كيف ما حدث هنا في برج المختار ع ب ا ر ة عن ن س ب ة سبعه عشر في الميه من الاعمال ا ل خ ر س ا ن ي ة سته مليون تسعميه سبعه اربعين كيف كيف تقدر تحكم ان هالبلد هذا يحكم المبلغ هذا ا هال المبلغ هذا والمبلغ هذا ها فالارقام هذين كان هما ما ما ما ما مش لان ج ن ة مختصة تقوم بتفريغ ه ل ع ط ا ا ء ت ه ذ ي والنظر فيهن وناس فيهن عندهم خبرة كل ب ي في ر ة ا م ج ا ا ل ت يفوتن هذين عمل ل ي ه ه م للأرقام لأنه يقدرش هذين يقعد عمله كل في لجنة في ا ل ل ج ن ة ع ب ا ر ة عن م ق ا ر ن ة بين عزله سين مقدمة في البند ذ ا بخمسة مليون ش ر ك ة ا ل مليون ا د مقدمة م ة أربعة الأقل ياخد فهو أنت الأقل هذا بدون, بدون ت لكن هذا لا يمكن ان ل أ تكون هذا من ا ا ل ان تكون سعره لعدد كبير لكنه يمكن ان مثلا مصاعد معروف يعني نعطيك مثلا يعني مثلا يعني مثلا مثلا بالك تكون مصاعد م المصعد يعني مثلا المصعد بند المصعد مثلا توريد وتركيب مصعد حمول ثمانيه اشخاص ستميه وثلاثين كيلوغرام لما ن ل ج و ا في فيه فيه فيه فيه في المبنى الاداري التجاري اللي هي مقابل خطوط、مم. عدد طوابق متاع ث م ا ن طوابق فقط ن ل ق و ا قيمه هذا المصعد الواحد ب س ت م منطقية ا ر العامة اللي ه وتسع وتسعين الف دينار من طبعا للأسف هذا في موضوع آ خ ر فيما ح ن و م ف بعد و ا ح د ة من العيوب الكبيره ة يعني ل التي و ا ح د ب فهمتها ذ في المصعد و ع شارع سوق وفي وفي الخطوط خلنو ب ألف م الواحد الواحد الأدهى والأمر هو برج المختار شارع جمال عبد الناصر ا ل ل ي هو سباشر بابا ل م م م وثمانية منطقية لأن أربع أربع مصعد ومديورات بخمسة مليون ما مصعد في العالم لا لا في مصعد ة حاجة سرقة واربعين الف لأنها اربع وكاثر هنا كلنا لا ان بها يعني غير فيش سرقة تخيل القيمة الذي لمالعب في سرقة سرقة كان وهذر والكارثه ان تكون بعلم م س ؤ و ل ي ن وعلى ر أ س صندوق التقاعد يعني هذا ليس لدينا تفسير مجرد الا للا للا للا هذا التفسير مجرد <تصفيق> بالطريقة لو بالمصاعد. لك ال... <تصفيق> مثلا مليون و المفاتيح والبرايز بمليون واربع وعشرين الف يعني ن ق نقول د مبدئيا ر انا لك هيك يمكن ت ط ل ع ف ي ح د و ع ان نخرج من حدود ة لبريزة بريزة تضيب ب دينار د ن اسلاك و ب و ن ا ك ولمواد ل ا ا خ ر ى من د وبند بند الاسلاك وبند الاهنين خمسمائه ر ا لانا ف اللاجنة دينار بعض البنود ا ن بنود يعني ا ت لف مثلا نعطيك, نعطيك ا م ث ل ة مولد احتياطي ل ا مولد الاحتياطي قدرته خمسمائه ل العامة ل ر ك ا ر ب ا لا لا هذا بالنش علاقة كيلو ة ا الكهرباء م ل د زي تمام ش ي ضروري في ا العقد ء تكون ن ضمنها الطرف الشركة ع مولد ة الكهربائية المو... المحولات الكهربائية اعتماده فيما المحطات ا ل هذين هذين بعد في م ح ا الكهربائية المحطات الفرعية تمام في باش في ليش ندخل ما ا ت تصليش لأن ل ل ب م وخشو هذين ف الاحتياط ل مثلا هذين اسعار ه غ ر ي ب ة جدا نفس المولد الاحتياط خ م س م ا ئ ك ي ف ي اي سوالي في برج المختار ولا في م ب ن ى الاداري المقابل الخطوط و إ ل ا في المقر الاداري العامه نفس ا ل ق د ر ي التجاري في مقابل الخطوط س ب ع مقر الاداره العامه المولد الاحتياطي الذي يملكه ث و مليون وسبعين الف, الف. ا يعني هذه حاجه, حاجة, حاجة, حاجة رهيبه لا و ك يجدها تفسير واحد يعني حتى لو كان يعني لما أنت تفتح عادة لما لجان م ا ل العطاءات طبعا م ا ف ي ش ل ج ن ة عطاءات ل ل أ س ف اللي فتحت المشروع ما فتحت ه فتحاتها ا ل ج ن ة ف ن ي ة م ا ل ي ة م ش ق ل ة من مدير الصندوق ل ل أ س ف اللجان الفنيه ة لما ل ل ي ة م اطلعنا على قرارات تشكيلها كانت ع ب ا ر ة عن مالي وقانوني ومهندسين ولا م ه ن د س فقط هالمشروعات الضخمة هذي كل كل مشروع عنده بروحها هذي الضخمة أشخاص اللجان الأربعة كل لجنة لكن مشروع مشتركين شو تفسير في في د هذا ع ا د ة يجوز لأنه في أ و ق ا ت مختلفه لكن الاوقات ن ب للحضرتك شنون ه و اذا كانك انت ا على ل ل عندك شخص موجود شخص فتح ه ل م ش ر و ع ا ا ليست ا انا لما ر مشروع اسعاره ب ع نفتح ونشوف ن لما ج ه نفتح يكون مشروع اخر ل ع ا لا ر لو م ل ا ع د ي د ه ن ي على الاقل ل من ا ج ي اسعار ر غ ب ة نترى ع ل ا ا م ة س ت ف ه ا ف م ث ل ا لو ان الشخص ه ا ل ل اللي ج ن ة هذي ق ا ب ت ب فتح المشروع لما لقيت المولد الاحتياط في المشروع ا ل ب ر ج المختار بمئه وسته الف ولقيته في ا ل آ خ ر سبعمئه وسته الف ولقيته في الاخر مليون وسبعين الف ح و ا الحر من المنارة ر من <تصفيق> من جديد نرحب بكم مستمعينا الكرام في الجزء الثاني و ا ل أ خ ي ر من برنامجكم الحوار الحر حول التجاوزات ا ل م ا ل ي ة و ا ل إ د ا ر ي ة فيما يتعلق ببعض المشاريع ا ل ت ا ب ع ة لصندوق الضمان الاجتماعي أ و صندوق التقاعد تحدثنا يعني تفصيلا حول عدد من البيانات حول قوائم الكميات ا ل ت ف ص ي ل ي ة وغيرها من ا ل أ س ع ا ر طبعا نرحب من جديد بالضيفين الكريمين المهندس فتحي عبد السلام السليماني والمهندس فؤاد فتحي ا ل م ه د و ي أ ه ل ا بكم من جديد مرحب, جديد مرحب, مرحب, قبل مرحب, مرحب, مرحب مهندس فتحي سليماني فتحي قبل توقفنا عند نقطة الفاصل عند اعتقد القوائم ا ل ت ف ص ي ل ي ة او الكميات التفصيليه يعني حكينا عليه مثلا مثلا يعني كان م و ذ ج اسعار البريزات في مجملها قلت مليون و ش و ي ة بالقطاع او بالمفرد كل بريزه قيمتها خمسمائه د ث ت ل ي ايضا ع ن ا ل م ص ا ع د مصعد مثلا من نفس الشركه وفي ب ن س المواصفات ف برج وزي الدور بس طابق إذا ك ا ن هو يعني المصعد هذا بيجي الدور ل أ ن ه انا ست طوابق وانا سبع طوابق ممكن هنا الفرق في, في الاسعار و الفرق أو مشروع, الف في مبنى آخر أو مشروع آخر كم لي مليون وشوية ع ستمائة قدت مبنى كم ألف لي في آخر آخر ا لا ي وبعدين ل ى س المفارقه ان السبعه طوابق هو من المليون سبعين بينما طوابق سبع مليون سبع يعني من السبع مئه و أ ث ل ى من ع ا ث ا أصلاً حتى ألف طيب نحن نبنقول ه للي يتابع فينا ا ل آ ن وعند ه تعليق على هذه ا ل ق ض ي ة يعني بالذات هذه ا ل ق ض ي ة دون غيرها كان... يقدر يتصل بينا على رقمي الهاتف سفر واحد وستين سبعه و ر ب ع ي ن س ب ع ت ا ش خمس ميه واحد وخمسين وسفر واحد وستين تسعميه وتسعه سبعه وخمسين سفر سبعه ناخذ ا ل م ك ا ل م ة التاليه ة أ ل السلام عليكم وعليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته خير, خير, خير. أهل أهل أهل خايف خايف خايف السيد سيد سين سين يريد لي سين أهلا أنا الناس التقاعد الناس اسمك بلاش منا الناس إلا إذا إلا إذا إلا إذا وسلم تقول صندوق موظف من من من كنت كنت كنت ف... ف... ف... ف... يعني, ف... يعني, ف... يعني يعني انت ت ب لانه ش ي ي ف شوية ي الخبزة الخبزة دخلوا ا ل في م و ض ن ن ا ر ي ان ل ل ا ا م و ا س ت ث م ر و ا في هذه م ف الاموال هذين الخاصه م و ا نخصموا ي الموظفين تمام؟, تمام. يعني احنا و... لما بها حصل من الزبال ل الموظفين وان ه و ل ل أ س ف ل ل أ س ف للاسف للاسف أنا حد نقولك ان المشاريع لدينا ا ل م ع ل و م ة إ ن في عهد الطاغيه تم ايقافها من قبل الرقابه ة تم إ ي ق ا ف المشاريع لسبب اللي ي تقو ف هذه ا ه الاسباب ما من معنى س ي من الذي ا يبدو ن السلطه ب ن ان ب يعزف أفرغ المشاريع لنحن ل عندنا ع ا ل م ن الذي ر ق ا ب ة ا ا ل ي ا س ت ف ل ر ي عليهم يعني هذا سؤال لدول ا ب طيب هذا ا س ؤ ل لدول م ح ا س ب ة وسؤال ل م ي ل ل ج ن ة إ د ا ر ة صندوق التقاعد واداره إ د ر المشروعات ة و لهم ل ل ه ا ب ن ا م مفتوحة ج لتوضيح ذ ه ا ل م ل التجاوزات هم من الآن حلقة ا ا قادمة ب س ت وهذه مدعوين هم من من يعني في ب ر ن ا ا م ج ل ح و ا الحر أنهم يكونوا ر أنهم ضيوف ع ن ن د ا بش يشرحونا لكنه لا يمكننا ان نقتنع يعني هذا السؤال ضروري, ضروري. الجهات يعني؟ يعني من من انت انت من من من خوف、خلاص. نحن عليش خايفين ه ي ه ن ا ماتت قدامنا س و ا س ت ش ه د و ا وقدموا ارواح يا اخي لماذا الخوف ه ذ ا ما ز ا ل مزروعا ش خلاص ما عايش فيه خوف م في ا ع يوجد خوف و ل م ا ذ ظلم سرقه ن ا س المتقاعدين خ ص و م ا ت هذين ا ك ل ا ل ن ا س هذا يعتبر ظلم ظلم ظلم, ظلم فليش بخوف عش فيه الله حسن بعون الله أنا في ه الله الله الله حوف حسن واحد عون بعون الاول بعون والله الوطن وللأي موظف مواطن اكفل في تعالى عنده اتسان انا منحرر الناس جاري يا لكن اللي هكي غيريه لأي ليبي لأي ليبي دم مش موظف مواطن يعتصم على خوف ف ض ا ل م ي ن والتحقيق من المسؤول عن المشاريع والأرقام الخيرية. يعني انت المشاريع والأرقام ل الحضرة انت الطاغي تتوه عهد عندهم نزاهة في من اكثر من توه. هل بيه سؤال سؤال لماذا نحن ا كقسم ا اول ما اكتشفنا حاجاتنا ه ذ ي دغري ط ل ع ن ا م سكتناش عن حاجاتنا ولن نسكتوا لنا و ن ع ت ص م و ا ع ن ا و ن ت م د ا م ق لنا ولنعتصموا لنا ولن تعرضوا ا ل م ش ا ك ل والتهديدات ا لكن الناس قد تتوقع اي شيء لابد ب نظر لاب لاب ي شيء اي شيء, شيء حيراندز يا يا ومش استاذ متوقع ش م ه ن نعم ان نعطيك م ع ل و م ة بس لابد ان ت ف ه م الى الان نحن ت و ص و ر ة ما شاء الله ه ل ب ب ا ل س ن ة لكن ي الآن, الان مفيش حماية راه دب دب ا لا يوجد الان م حمايه راكب ل للموظف م يا ا ولكن ة ينفر ع لا لا حد يوجد و الإعلام ا ل حمايه ر و و و ج د ل ح ا م ر ا هو ا ل ل ه ثق ا ا ل ح م ي ه و الله والرزق الله على على و مش مش م اي حد ت ق ف على معين الرزق شخص ي ع ن ن ي لم ت ك ن ت م ت و ق ع ان هناك اكبر سلطه من الطاغي انه ينتهي منه والموظف مع ا وكان لنهارة ل و م تحرك ي صدق الله ن ا مازال ظلم من إلي يا أخوي يا شوف التقاعد اللي يشوف ظلم لازم يطلع ج ة كانت س و ا ا ا ء صندوق أو غير صندوق يعني طويلة أو غير ل أ م ك ن ن ب غ ا ز ي ك ل ه ا شكرا ي ا أخوي ب ا ر ك الله في ك بكرة ب جماعة قالوا نهاره ش و و ف ف ك ل ا ا ع م ك ا ألو وعليكم السلام ورحمة أهنا بك اهلا ل ل ي س م يا ح م ز ة مرحبتين الله يسلمك يا حمزه و التجاوزات أو زوين المالية اللي أهدار المال الأمض نعم يعني في خرافي الكالي نصليات دفن جدا وهذه سرقة أستاذ السيد بشكل العريبي المحاسبة أحمد حمل طريق رئيس قسم التحقيقات حتى هذه ا ل ل ح ظ ة كل المستندات والمراجعات ا ل س ا ب ق ة لدلا على أ ن هذه المؤسسات ك ا ن في تجاوزات م ا ل ي ة أ و مستندات أ و مخالفات أ و كذا حتى هذه ا ل ل ح ظ ة غير خاضع لدول ا ل م ح ا س ب ة بل خاضع لتشكيل معين <تصفيق> ه ل ا ل د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر ت ان ا ر ت ا ر د ت ا ا ر ت ان اردت ر د ت ا اردت ان ر د ت ن ا ر ت ان ا د ن اردت ان ا ر د ا اردت ان اردت ان ا ر د ان ا ر ت ان ا ر ان ا ر ت ان ي ر د ت ان اردت ان ا ر ت ان اردت ان ع ر د ان ر د ت ان ا ر ت ان اردت ل ن ا ر ان ا ر ت ان اردت ان ا ت ان ا ت ان اردت ان ان اردت ان ان اردت ان ان اردت ان ان ا ت ان اردت ان د ت ان ت ا ا ت ح ف ظ ر د ت ان ان ان اردت ان ان ا ي د ان ع م يعني التشكيل ا ل أ م ن ي يقصد بك ق و ة ت ن ف ي ذ ي ة في يد يعني تشتغل مع ديوان المحاسبه ة لا, لا لا لا لا لا <تصفيق> كان هو ص يمر باعماله هو ا ل أ م ن ي ة أ و ا ل ق ت ا ل ي ة أو كذا من خلال مبنى ه ذ المبنى ا هذا, هذا مخصص للتحقيقات للرقابه ة السابقة موجودة كل الملفات في ذ هذه ذاكرة ا المبنى اللحظة الأسبوع الماضي جوال محاسبة المساندات السابقة التي التجاوزات الليبية لعدل لن على يسرم حتى هي هذا مجالس ا ل م ن قدامنا بغض النظر عن المسندات、الموجود. نحن نحن نحك من انا عن د يشدي الموجودة ديور ا القضية. هذا تمام. اسبوع الماضي واللي قبله واللي قبله حولت عن طريق ديور المحاسبة تجاوزات معامل كاملة لقنوات خاصة في جامعة بغازي. اللحظة لم يحقق فيها ت حولت بويئت حتى قبله قبله طريق فرقة يحقق لم في بغض به بل كل. جزء هذه مرتف عليه بعض ل ا و ا وأنا و م س ؤ ل ع ل ي ه م ا ز الموظف ا ل أضعف كان لديه و عند ق ن ا ة ذاتيه ة أ ن هو فارض رخاب ع لكن ى روحه شوري مش نعم ل حاليا ا ل ل يبطل ك اللي يردك مكتئبا لكنه ن ا س ت و ي ي و ا ل ل والله يردك ا يا أستاذ عدويني و أحمد ا ولكن هذا هو نفس ا ل م ن ه ج ي ة ا ل ن يكون هناك مشكله في الاخرين ولن يكون هناك دوله جديده ومنضبطه وقانون ة من التهديم والتدمير للقيم حتى ا ل أ خ ل ا ق ي ة والاجتماعيه ة فمش ما ق ليست ونحن ن ع معقوله م يعني يفترض أن الكل بعد الناس اللي بعدها أن الناس الكل د م ت أ ر ا ا ا ح ه وقدمت و م أ ا اللي الظرر أرضها اليوم عندنا وفيه يكون في يفترض يعني يعني شغل حتى أن ادفانا مثلا مثلا مش الراجل لا يعرف كيفيه ا ل ك ف ر ن وكياس نتائج المضافه ي سابها لا ي ط ف ي ه ا د يكون ا ل م ح ا س ب ة مازال مش وقتها المؤتمر الوطني مش ع ا ر ف شنو ا ل ش ر ط ة م ا تعرف كيفيه التشكيلات مرة ينضمن بمجموعات و ب أ ف ر ا د يعني حتى هذه اللحظة هل ترى أنت كعلامي عندك قدرة تحليلية تسير التأسيس عندك أنت أن نحو حتى اللحظة ترى هذه هل الأمور قدرة والله ما نحن ندعي ب أ ن ن ا نبني د و ل ة سيد ا نحن ندعي حتى هذه ا ل ل ح ظ ة لا توجد مؤشرات لبناء دوله ة النواية نعم نعم نعم ت والبيارات والصواريخ نعم نعم نعم ه هو يفرض ل الكل ى ن ه هو ي ح ت ر م ا ل آ خ ر ي ن يا سيد ح م ز ة نعم انت ب ترقب كلامك ت وقلت ندعي باننا أ ن ن ا نبني ت كلامك ح في ا ل ا لا س ما ح لك معلش الكلام هذا اللي دوله ي ن انك للمعنويات لا, لا لا لا لا يوجد خوف معاش ويقول لك ح ان ج ة ت ت و ت ح ك ي عن ل التشكيلات ل المسلحه ا ة و ا ل ل التي ب ل ل ا ما ماشية جدا ا د هي ش ك ا ت ت ق و ل تشكلات ل عينه م س ح ة ممكن إنظمهم ممكن لا د ت عنها ا ما ر ف ليش بيش ي ج ا ت في ا س ت ب ي ه م ا ل ش خ ا ي معينة الشخص وهم عارفين انهم م ظ م م ي ن وكانوا في الوقت السابق ا ل ي فات كلها ا ن م ن ينظم ل ل ش ر ط ة وللا م ن ينظم ل ل ش ر ط ة انها راح يحمي فلان وفلان وفلان وفلان لكن توا يا سيدي الفاضل راه ا غ ل ب ي ة تشكيلات م س ل ح ة راه تشكيلات شريفه مع بعض ا ل ج و ز ا ت ما نقولك ل ما فيش بعض ا ل ج و ز ا ت في اي مكان في ه بعض ا ل ج و ز ا ت ما ن ق د ر ش نقولك كلهم انهم مجتمع لكن لكن انت توا ت ف ت و بدوله الدوله ح ت ن بنا بهم والله بلاهم ما يتخيلوا في ح د انت اولا فهمت بحسب موصلنا في الكلمات قد يموت المراه م ص و ؤ ل فهمت و فهمت عينما تشكيلات ا ل م س ل ح ة هل هي خطر الا بل ب ا ل ا ك س هي ظابط وظامن وهي لوفره الامن في بالزبط. زياب الأمن. بالزبط الامن وغير ه ه ذ ا ج ا ك ت م الامن م اه ب ب ط يا ح ز ة شكرا مبارك الله ب فيك ع لبعض يعني و د ا الباشمونز فتحي من جديد يعني من عوده للتفصيلات والشروحات ل ب ر ك الله فيك افتنا يعني كثيرا يعني المرء لما يتحدث من واقع مستندات غير ما يعني يتخيل أ ن هناك سرقه ة وما ع ن د ا الشهر كلامنا كلها أرقام تفصيل لكن مبني على أرقام وبيانات وغيرها أكثر من مبنى يعني وبيانات على وجداول نعم. اسمح لي قبل ان نسترسل في الكلام ط ب عندي ا ع تعقيب على الاخ أ المجب... خ مش حمزة قبل اللي من ل على الساس المعلومة بعض اللي... اللي تطرقها أني تابعنا المشروعات هذين لكولنا اننا كنا في ل ج ن ة م ت ا ع ة ا ل ر ق ا ب ة لعند حتى قيام ث و ر ة 17 فبراير. <تصفيق> ثوره ا ل س ب ع ة ي ش فبراير هي ا ل ل ي قامت بقافل المشاريع هذين لان لما قامت ا ل ث و ر ة ق ا م ت ا ل ا ت ف ا ض ة للشعب الليبي أوقف اسوه ل م ش ا ر ي ع بجميع المشروعات ا ي اللي في ليبيا لك الآن عادت آه ثولة ثولة نحكي ع عادت ا الآن ا ت لكن ا يعني في ف هذه ا ل ر ة اللي ر ق ا كنا ا ب ة نحن في هذه ف ت ر ة ما زلنا ق ع د ن نبوبوا في ا ليبيا م ل ا ا ح ظ ت لأنه ف في ما ا قلت لك ل د ا ة نحن بدأنا يوم 22 -22 -20 -20 -20. وكان اخر جزء كبير من المستندات وصلنا يوم سته اثنين يدوب نحن بدئنا نفحص, نفحص في المستندات هذه ي فبراير وبالتالي ن اللجنة وقفنا وقامت ثورة اوقفت م اللجنة على ل ع ا وقعد ل ع ن د م ا ت م ل ع ن د يعني بعد ف ت ح رابلس. تحرير شهر ثمانية بعد شهر سبعين سبعين سبعين سبعين سبعين سبعين س ب ع ا ن ا ل ل ي ن س ب ع ا ن سبعين سبعين سبعين ا ب ع ي ن سبعين ا ب ع ي ن سبعين سبعين سبعين سبعين سبعين س و ع ي ن س ب ه ي ن سبعين ا ل ع ي ن سبعين ح ن ع ي ن سبعين سبعين سبعين ل ب ع ي ن سبعين س ا ل م و ض و ع ت و ن التصلوا ط ب ع ا ن ا ب ا ي تتصل ب ي ن حد أ ن ا ن ح ك ي ل ك ع ل ى الناس اللي خارج ا ل ر ق ا ب ة طبعا أ ن ا ع ب ا ر ة عن أ ن ا و شخص آ خ ر فقط اللي كنا خارج الرقابه ل ع ن ف ج ئ ن ا بزميل يتصل بينا ويقول يا ج م ا ع ة أ ن ا سامع عن ق م ت في ا ل ل ج ن ة وشنو اللي حدث قال اللي حدث إ ن الاخوان في صندوق الضمن ا الاجتماعي أ و صندوق التقاعد قاموا بمكاتبه المكتب التنفيذي ب ر س ا ل ة ب ر س الرساله ة بعادة يوم المكتب ش ذ هذه طبعا م و ق ع ة من ا ل أ خ سعد رمضان الشيخي م مكتب ش و ن ا ل ل ج ن بصندوق ة التقاعد و م ج ه ة لكاتب عام المكتب التنفيذي ي في هذه الفترة بتاريخ الفترة هذه ا تم الرد على هذه ا ل ر س ا ل ة من قبل المكتب التنفيذي ط ب ع ا ً أ ن ه المعلومات التي أ ع ط و ه م المكتب التنفيذي في هذه اللحظة كانت معلومات ن ا ق ص ة اعتبار ان المشروعات تتبعن الصندوق و ي ت ب عن الميزانيه ة الضمانية وأن ذ ه الظمانيه م ش ر و ع ا ة م ن ب غ ز ي و أ الشركات ا ل أ ج ن ب ة قايمة حتى في الرسالة الأجنبية التنسية اللي بالتنفيذ كاتبين الشركات وليس في كاتبين حتى <تصفيق> أنا أجنبية حتى حتى أنا و ألا فم المتعاقد معي ل ت ن ف ي ذ هذه المشروعات قد أدبت ابدت ل ل ل ا ا س ت ع د د م ا العمل طبعا الكلام هذا لما نجا ا ش ش ر ر ة في ع الاستعداد ن ا ا ا ن ن في شركة ت ة م تجيب م من من العام ا ا لمباشره ر س ا ل على ة حسب العمل التونسي طبعا بناء هذا ان الاخوان في المكتب التنفيذي داروا رسالة على في بحث اعطاه الاذن وعدم مبانعه في المشروعات هذين فطبعا تم الاتصال بهم في الفترة هذه عن طريق احد ا ل خ و ا ن بالكاتب العام في المكتب التنفيذي د المشروعات المشروعات ة بالنسبة لهو له قام ب م ك ا ت ب ة الديوان المحاسبه رئيس فرع، مدير فرع الديوان ا ل م ح ا س ب ة في بغالي ميلود العربي ي ح و ل ب ر س ا ل ة ر س م ي ة وطلب منه يفتح على صح شنو هالمعلومات هل المشروعات هذين فعلا قائمه ا ل ر ق ا ب ة فرد عليه ب ر س ا ل ة قال له فعلا انه إن في ش ل ل ج ن ة م ش ك ل ة بفحص العقود هذين وكذا وكذا بناء عليه قام المكتب التنفيذي بتوجيه ر س ا ل ة لرئيس مجلس إ د ا ر ة صندوق التقاعد أشار وأشار نأمل بأي الشيخي وعشرين وعشرين فيها إلى كتاب السيد سعد رمضان وأشار فيها إلى كتاب السيد ميلود صالح العريبي مدير فرع ديوان المحاسب بنبنغازي يقاف الاستبرار العمل انتهاء اللجنة عملها تاريخ؟ هذي بتاريخ الفين مدير فرع في في ميلود لحين هذي هذي منهم إلى إلى وطلب منكم تسعة تسعة سعد من تمام. يعني تدارك المكتب التنفيذي ا ل ر س ا ل ة ا ل س ا ب ق ة ب م ب ا ش ر ة العمل لما اتضحت ل ل ص و ر ة دا ر س ا ل ة ج د ي د ة قلنا لا دبلنا في ل ج ن ة تحقق وفي ل ج ن ة ني اوقف العمل بهذه المشروعات الرسالة ستة شهور لها ست شهور、تمام. طبعا مفترض فيه تشتغل في المشروع. من ع ط ى الاذن هل ا ل ر ق ا ب ة او الديوان ا ل م ح ا س ب ة غير غير غير اجراءاته وقال والله يباشر ولم يعتقد ان الكلام ا يختم و ان الصندوق يعني ما المخول باعطاء الاذن ا ل صندوق صندوق التقاعد والله ا ل ح ك و م ة والله من والله المجلس الوطني والله انا اكثر ل مثلا س م ي ا ت ك ر ا م م س ي ت هذا لا ه عليه م ي نستطيع م ج ل ل م ان ق د ر ش نقول لك انا امين ل ج ل س ا ل ا د ا ر ة هل هو عند ه الصلاحيات ومشاريع المشاريع ه ه ذ ي ن او ديوان المحاسبه قال لا تفضل باشر مشروعاتك وبعدين م ا معروف هذا بالدرجه ة بالدرجة الاولى الاولى ذ الاولى سبب اتصام ت ج ز ا ا ت ل ي ي س ر كل شخص يقول لك انا خ ا ي ف انا مش هنقدر نطلع ن ج و ي اطلعوا اديوا وشوفوا وقولوا كيف الوقت الصادق ل ل ي ا اللي كنا جاعدين كيه كنا ظلم القهر وتوا ن س ر ق و ا ويموتوا شبابنا ويستشهدوا شباب يعني بي بي ما نقدرش الناس ع ط تعطي ارواحها ت ارواحها ونحن خ ا ي ف ي ن مازلنا انو إن إن ن إن يحولونا من و ظ ي ف ة والله ل ا تتمكن من تقديم ن ذ ه الخوف م يحاولك من و ظ ي ف ة و ا ل ل ه هيك يحاولك من و ظ ي ف ة ل ي ش يحاولك م د و ي ك الحق د و ي ذ ا لا ح ل ي ش ك ف ي ع ن ي م ا تكدرش ت ق و ل من الشخص المخول او من يعني هذا, هذا, هذا سبب اعتصامنا وما زلنا معتصمين م م طالب ا ا ل ي ن فرع بالمشاريحة الله الله صندوق. صندوق. لا. علاقة. هذا علاقة بالإدارة علاقة علاقة علاقة بغادي ملاش الله الله الله الله ملاش هذا العام بالإدارة ذين اتراب لكن احقق الحق ل لاستكمال الكلام السابق سيد أحمد في شهر اثنين اللي فات استدعيتنا في, في بدون ا ل م ح ا س ب ة ق ا ب ل ت سيد الدكتور رئيس الجهاز ب ر ابراهيم ي بالخير ي ر ب ف أ ن ي على المشروعات هذه بسيفتي عضو في ا ل ل ج ن ة وقال لي كيف انت ما استدعيتش لاستكمال ا المشو... ل ل ج ن ة عملها كيف ا ل ل ج ن ة م انا قامتش بعملها ل ما تم استدعائنا من ب ق ي اعضاء ا ل ل ج ن ة وما ن ش عارف شنو صار هل فعل الموضوع من جديد او كم تشكيل ل ج ن ة من ا ل ر ق ا ب ة وتم استبعاد الاشخاص اللي خارج ا ل ر ق ا ب ة قلت له في الاخير الموضوع حظا انا مهمنيش لا ي ك ث ي ر بكذا ن انا ما اهمنيش لكن و عضو في اللجنة. لكن الحاجه ل لكني ج ن ة ا ل و ح د ة اللي تهمني اني استكمل العمل يعني عمل كبير تم في ا ل ف ت ر ة السابقه م ف ر و ض يستكمل و ت ط ل ع ا ل نتائجها ت ا ع ويتخذ ا ل إ ج ر ا ء ا ت ا ل م ن ا س ب ة إ ذ ا كان ه ا ل ف س ا د يكمل ه ا من الفساد في المشروعات ف في س ا ا د ل هذه ا ل م ف ر و ض ت و ق ف أ و مفروض, مفروض يندر فيها إ ج ر ا ء من قبل الجهات المختصه ة فالمهم بصدر رحب. سمع مني. نذكر لي فترة استقبلني رحب نذكر طلعت و ر ج ت ح ت ى ل ل م س ت ن د ا ت وطلبت مني ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ن اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ان ا ر م ت ان ا م د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ب ر د ت ان اردت ان اردت ان ا ل د ت ان اردت ان اردت ان اردت ل ن اردت ان اردت ان ا د ي ن ن ا ب ل ت م ن اردت ان اردت ا ل ت ق ر ي ر وعلى سائرنا م ف ت ر ض ف ي ه على ذو هالكلام هذا ش ما ل إ ج ر ا ء شن ا ل إ ج ر ا ء اللي ت من م ال الديوان هل متاعه هذا الله مازال الديوان مرحلة القرار مازال مازالنا بعلم أعلم مامي ممكن ما بجماعة مكالمة اتخاذ اتخاذ قرار عندناش يساعد ناخده صاد يعني في مرحلة اتخاذ القرار أو ماني أو ممكن اتخذ قرار ألو وعليكم نحن طبعا هذا طيب السلامة صاد صاد <تصفيق> لا اعتقد ت ل رجل محلش والنزرو ل ي يا بنغازي <تصفيق> من؟ أحمد بنغازي ياسين ياسين ك احمد احمد احمد وفاد ر من؟ ونون اه ن ا بكرا لا محنش. محنش. محنش. شخشيك نورط خير لا, لا لا الله لا ان شاء الله هم مسؤولين نحن بالرغم كلهم وان و ت فيهم الخير ع نتوسم ي ما, ما توصل فيهم الخير والله ما يزرج منه والله نحن نقول ان شاء الله ربي يدي جميل ف صد... عارف انت عارف في ك بنعطيك ومسكوه اكبره ليدك كلهم كانت اكبر راكبوه درجة سيد احمد صدقني صدق قدام يد واحدة、بس. وبعدين نوعدوه ليد ربي الصراق حيزة الناس اني يسرق لبنغازي الباه الباه ما انت لازقام الموضوع لما قال انت ان والله ما واحد لو كلها بس ذهب هذو وخش ولكننا ك ه م يجدوا خايفين وحتى اللي بيزرق يجيب يقول وحتى ألغاش روض ل ك ح ل ل أ س ف الشديد الصراج ن ط ب ط به ونسمع ت بداخلتك في ا ل ب د ا ي ة لن ا ل نتحدث ه ا ي ة سمى س من م ا ل ؤ و عن هذا كيف فكرة العمل ي ش ا الراجل ر ف هو حتى ل ي ك و ا أنا سين يخدم والله فهمتها ما وقايف وقايف عويلة كيف وللاخوه يعني الضيوف ن ا بارك الله فيهم هذا ا ل ب ش مهندس ب ؤ ا د ف ت ح ا ل م ا د و ي يشتغل الى الان الى قصد يشتغل في حتى هذا يا سيدي انت تقول الصندوق الفاضل انا ت م لا تكلمت عن اعلم ل الدكتور الدالي س ي د ساحفايضة انا م ي ش انني ا ا شخص ا لم د الدالي ك ت و ر ساحفايضة اكن ي حاجه اتكلم معليش ن ن عن السيد الدكتور دريس انها ا ل ش ا ي د حفيظه ملاش علاقة. لا ل اعرف اننا تحررنا بنغازي, تحارت تحارت بنغازي طب بعد ما ام تتحرر بنغازي بعدما قلنا يسقط القذافي ام عمر راس الفساد هيك لكن زمان نكذب على الفساد والخطوط الحمراء ونبو ليبيا الغد و ن ك ذ ب و ا ذ ا ك ل ه ع ب ا ر ة عن حاجة انت تغطي بها ي لانك مش قادر تواجهي لا, لا لا ا انا اني سيدي حقيقة دش لو خلي نواجهة مواطن من يحكي ع بها ر ر ا ش ع و يقل ل ل يقل قوله اقول لك ت استاذ استاذ ي دقيقة دقيقة عني لخمسين في ف وعارف و واحدة اموكن الجو اتواج ن معنش سنة احمد اه هذا احمد خمسين رزاعة كله اكبر المهم المهم يعني رقم كبير و خلاص ت حتى تمشي الدكتور تمام يبقى عندك سوسة تمام قلقتش في في الم... هيتر انت تكذب وتقدم وتعالج ش المشكلة المشكلة مش شي شي البنادول دا ما وتعالج وما المسؤول كانوا بعلمة هو هذي مصيبة يا لك على نقوله بعلمه حل الوسط من مصيبة عندك بنك روحك سوسة سوسة وين ويقضي ويصرف ضروري هو يبقى يعطيفه في في يتر هذي سيدي عندي نحن انا لا ي و ا د حل وصف. بس. عطل... ما... ما تخليك وسطي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تمام انا عندي حل و ص ف اللي بيقولوه يا جماعه انتقت <تصفيق> ن هذه هي الحقيقه ان ت ط و ف ي ه ا يا سيدي ا ب غ ر ب ا ل هذا د ر ي س الحفيظ ي كانوا يسعفينها و ن استقيل بكرامتك وعدي ارقد ونعدوك انا نعدك, مش في نعدك مرتبك فهمتك حينزل بالإضافة راجل هذ هي الله على على البلاد, على البلاد. الحقيقة <تصفيق> لا لا لا ا لا ر ل يعني ممكن ك لا و ح د و ر ا لا و لا لا لا لا لك لا لا لا لا ك ن هم لا لا هذين لا لا لا لا لا لا لا لا ل ر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل متهم فيهن ا ل ص ن د و ق ا ل ض م ا ن ي ا لا ج ت م ا ع ي بجميع إ د ا ر ا ت ه وخصوص ا لا لا لا لا ي ن لا لا لا لا لا لا لا لا د ا لا لا لا لا لا لا لانه ك ل م في تونس انا اقول لك, لك انا اقول لك, لك من لاهي ص ر ا ح ة مش نبغى نتكلم بصراحه اوكي الناس اللي درسوا هالمشروعات و م ا ق ا ل و ش ك ل م ة الحق فيهن مسؤولين、تمام. يعني اللجان اللي شكلت ودرست هالمشروعات ورات ه ا ل أ س ع ا ر هذين و م ا ق ا ل و ش ك ل م ة حق مسؤولين باهي ا د ا ر ة المشروعات قسم المشروعات و ا د ا ر ة المشروعات ي ل ي مر عليها ا ل ك ل ا م وداروا مذكرات ل أ م ي ل ا ش د ا ر ة الصندوق وقالوا ل أ ن المشروعات هذين تمام و أ ن يعطوا ا ل إ ذ ن بالتعاقد هذين مسؤولين أ م ي ل ا ش د ا ر ة ا ل ص ن د و ولجنة ق د ا ر ة الصندوق إ ذ ا وجدت كلها م س ؤ و ل ة على ا ل ك ل ا م ه ذ الماليين ك القانونيين الذين لم يقولوا ك ل م ة حق بخصوص المشروعات هذين مسؤولين ا ل ر ق ا ب ة في هذه الفتره ة اللي يجازت ذ ا العقود م س ؤ و ل ة وانا م ت أ ك د انهم حتى هم كانوا دور كبير في ه ا ل ف س ا د و خصوصا في هذه ي مسؤولين ن كلهم المشروعات ا هذين غ ي في ا ل م ش ر هذين الصندوق. في جميع متعة المشروعات سلسلة الصندوق سواء كان يطبع او غيرها كل للصندوق كلهم تلقى الفساد وبالتالي كل تلقى فيهم الفساد يطبع ل ك ن ن ح نحن نحن نحن على ال... ده ده. نحن نحن و و ي ت ل نحن نحن نحن لألأ قال نحن ا ا ن ت و ن س نحن ا أول نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ل ب ش م ن ن س ف نحن ي نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن تمام. يعني سلسله ة ذ ه مستقطعه بجميع الدوائر ف لو ان اي ف ه اي شخص وطني ف يشوف اي ي دائرة الفساد هذا ي ن س ا ب ويقول ط ل ع و ي راه المكان هذا فيه فساد راه المكان هذا فيه اختلاس راه فيه س ر ق ة راه فيه نهب للمال العام عراي احمد اللي دخل وقال يا سيدي مسؤولية ادبية يسيدي مسئولية خليني دخل توى ب م س ؤ و ل ي ة أ م ي ن هذه ا ل م ؤ س س ة أ م ي ن أ و ص ا د تمام ينسحب ويترك ويستقيل أ ف ض ل من أ ن يدخل في دائره الشبهات تمام نصيحة نقضوه بعد إذنك مداخلة نعطلوش ألو اهلا و م ه ح ب ا بك والحمد ل الله ي ا ر ك ن ي ويحييكم ج ه و د ا ت ك وضيوفك ا ل ك ا م ا ل ل ه هي بس م د ا خ ل ة بسيطه ا ل ق ض ي ة اللي ت ل ق ص فيها في استثمارات و ا ل أ م و ا ل صندوق ا ل ض م ا ن هي م ش ك ل ة م و ج و د ة في كل مشروعات ا ل د و ل ة ا ل ل ي ب ي ة في السابق قبل 17 س ب ع ا م ت م ة خ ا ص ة من التسعينات والألفين ت ش ت غ ل ب ن ظ ا م صفقات و ل ي س ت ت بنظام ن م ي وصفها وقع العقد وخذ و ا ل ن س ب ة والقصص ا ل م ع ر و ف ة ف ا ل ف ك ر ة ممكن ك ي ف م و ص ف ه ا في المكالمه ا ل ل ي قبلي هي ا ل ت س و يعني في أ د م غ ة المسؤولين عن ا ل ح ق ب ا ل ل ي ساكنه لو لا استطيعوا يعني مقاتلين ومن ثوار مقاتلين ومدنيين ن ثوار و الأرض على م و إ ع ل ا م ولكن الانتقال من ف ك ر ة الصفقات و ت ع ا ق د المؤقت من أ ج ل المصالح إ ل ى ث ن م ي ة م س ت د ا م ة وفكر تنموي شامل ح ت ت ط ه ر بشويش, بشويش كل هذه المصالح والادارات م ا ن س د ط ي ع ان ن ح ط الفساد اللي, اللي اللي ساية في جهاز ك ن ب مراطق في الظمان في ا ل ن ف ق في أ ش خ ا ص م ا ت ع ر ف ش ما ا ل ل ي ب يحدث ج موجود ي يعني يعني بعده نقبل بما بشكلاته عند هو ما ما ما <تصفيق> ما لا لا لا لا لا التوقف لا لا في ا ا ل س ب ق ضرورة إ ي ج ا د أ ط ه جديدة مدربة ولو اخذ الموضوع ا حتى سته ممكن اشهر او سنه ا ا لكي ل فكر ا ل إ د ا ر ة في ليبيا يجب أ ن يتغير إ ل ى ا ل ث ا ن ي ة ا ل م س ت د ا م ة إ ل ى ا ل م ص ط ح ة الوطنيه الى عائدات تعم على ا ل د و ل ة ا ل ل ي ب ي ة وخزينتها لكن اللي اللي نشوف فيه الفكر حتى في ولكن م الموجودين في ا ل ح ك و م ة الحاليه ة ي ع لازالت العمليه ة ي يشبها غموض الصفقات فهذا الفكر هذا لو يحول ستبدا تنظف ا ل إ د ا ر ة بروحها بروحها خ ل ا ص في خ ط ة مدتها عشرين س ن ة عشره خمس سنوات بعد شده شخص يخترقها و ت ص ا ر وراءها الشبهات م ا ا ك ل ل و س و هذه الخطة الضمان يأسس لمرحلة جديدة صندوق يأسس ب إ د ا ر ة ج د ي د د ة ب إ ا ر ة ج د ي د ة م د ر ب ة يشوفوا الثاني ل ث ا ل ث حاليا ما للي ل م ه ش الحظ من ا ل إ د ا ر ة والعمل ل أ ن ه م كانوا م ب ع د ي ن أ و صير ل ه م ا ل ا شكرا ء نحكي لك نقطة نحن مريم بها في تجربة م ر ي ب ه ا الله ي ب باش ا شكرا ر ك فيك م ن د س او ه ل ل م ب ع ل ي ك م السلام معك ابن برازي يا تفضل ا ب ن برازي يا استاذ احمد أنا تحكوا عن الفساد أنت وتحكوا ل ل ي عن المؤسسات والمشروعات وفي ف ي وكذا ف ي أ ن انا أ ب احكي لك ح ا ج ة و ا ح د ة يا استاذ احمد、آه. الفساد قائم حتى في الامن أ م ن حتى في ل أ الوطني مازال قائم مازال لمجاراه ا ل أ م ن ا ل أ و ل ي ن و ا ل ا س ل ا م ا ل ل ي كانوا ي ق ت ص ل و ا بالطاغيه في م ع و م مش ا أنا عارف أنا ت ك ي ف مديرية الأمن ق ا ساكتة ا ع عن د ة س ل ل أ ا م تنقيمين أ و طهروا、ويوم. إذا ك ن ت أنت ت ن م س بها في ذ الجهاز ا ل أ م ن تنتو ي طهروا جهاز ا ل أ أ م ن ن ي ت و طهروه أنتو تسنوا م ن بيشتطهر ه لكم ج ا ز اي حد يخرج يلقى زلم من ا ز د ا م ا ل ج ذ ا ب ي ه انا اللي تكلمت ن ه ا م نشف ي الجهاز الامني لكن انا عندي معلومات ان الناس هضمها م ز ا ل يوصلوا في معلومات وما زالوا ق ا ي م ي ن وركبوا العيب ل والله م ن ا ا ل ع فينا نحن معناها مش مش فيهم همه مش ا ليس ع فينا نحن、آه. يا ا احمد يا ساد احمد د ساد احمد التحدث حتى تكلم من ايام يا الطرخية انت انت انت راجل تكلم حتى من أيام كنت ونتبع راجل فيهم برنامجك ذ ا س ا غازي ا ب ل ل هم يباري ونتبع فيك ونتبع ب وعارف ا ر وني ن ل ج حتى انت عشتها كنت انت اللي صار لك. انت عارف、نعم. عارف القصة هذي كله. انا、عشت. انا كنت مصبي في الموقف اللي صار لك كله لك هذي مصبي في نعم وشف مع م ز لكن ا ئ ل ك ا ت مازال ع في بنغازي ك قائمه ع نقص ا فساد اللي ساير مازال في الامن مازال في ويدي وكيفيه وكيفيه وكيفيه وكيفيه و ك ي ف ي وكيفيه وكيفيه و ص ل ف ي معلومات الناس بره قاعده ا ع بره وتخرب وتفسد في هذا الامن في, في بنغازي لا حوله لا ف نقدم ي يبعد يا سيد فيك فيك بن حب لبس مبارك نوصل نعم نعم عندنا عفو الله الله الله شكراً شكراً مبارك عشر د ا تقريباً كمان ئ ق اعتذاري بش نبب مهندس نقدم مهندس المهدوي أنا أنا نبب صد البش فؤاد ا نقدم فتحي رسمي قدامكم وقدام, الموض... وقدام الناس اللي تسمح فينا المواطنين سواء المتقاعدين سواء ا ل ن ا اللي قاعدة سواء ا س ل م ه ن د س ي ق د م اعتذاري عن المشروع ا ل ل ي انا ترشحت له اللي هو رقم قرار مئه وثمانيه بشكل تشكيل ل ل ج ن ة م ت ا ب ع ة مشروع ت ن ف ي ذ المبنى التجاري الاستثماري اللي المروف سابقا اقدم اتظاري وان شاء الله بكرة بإذن الله بشكل للإدارة بشكل, الفعل بشكل معتمد لأن لو إن كل رسمي هو مقر سنقدم معتمد بكرة حز بإذن شخص ان كل شخص قال يا م ع ل ش ي ن ا ملياش ع ل ا ق ة بالموضوع انا انا ب ع ت ولكن ا ج ي ي ن م ب لا غ م ل والله ي تقدم و مالو ن ن انا من ج ي ي مال هادوهم البلادنا ه مش ت لازم كل حد يبدأ وهنا قدام وقدام الناس المهندسين اللي فينا إن أي شخص يشوف فساد في فساد ا م بلادنا جهة ن ت ي يقدم والله العظيم ما يصير اكثر من م ص ا ر في بلادنا وفينا نحن شخصيا كاليبين بارك الله فيك بارك باش طبعا طبعا على البرنامج وال... ف... الله الله هالبرنامج الجيد استضافتنا ان شاء الله نكونوا وفقنا وفقنا فقنا ما قال الاخوار بتلموا نشكره وفيك لكن ملتفتي على وعلى يقول المشاريع سيد في كيف دي نعم نحن ان عن عبارة حتى صفقات فعلا للاسف طبعا هذا اللي هذا كان حادث وطبعا ب جبيع يعبرها ك ل المشروعات اللي قائمة حاليا اسف ان قايمة صفقات عن في ه بعض البيانات انا حبيت اني نستكمل بيه ونحن ب ي و ا ر ا ه ذ ي نعلق ويكونوا ن المعلومات حتى للاخوان اللي يسمعوا فينا وطبعاً فيه مرات الأخوان ما إنه إنه إنه إنه إنه إنه لو قارنا مثلا صندوق البيضه اللي قام الصندوق بتوقيع بتاعه في 80 حجرة بقيمة 74 مليون 625 الف وبعدين تم تعديل إلى 85 مليون 74 ألف 625 تمانين تعديل ل إلى ل ع ق د 85 م ي و لو على تطلع ل تقسم حتى ق 85 80 غرفة م م ة الغرفة قريفة مليون دينار الغرفة دينار ا ح د ة لو ق ا ر ن ت بالمشاريع الأخرى بيش طبعا الأخرى ه ذ ه سهلة مقارنات ببسيطة باش الانسان فلا سعر يقاد يعرف مثلا مشروع ث ل ا م فندق بنغادي اللي في ا ل ص ا ب ر ي غادي اللي في م كانت الصلاحان القديمة、مم. طبعا هذا قيمة ع ا ق قريف د حدود ة مليون 400 غرفه ة ف ي الغرفة بثلاثمئه ف شوف ل ت ش وتسعه ا ل ل ع م وستين الف مشروع فندق براج افريقيا أ في طرابلس وصلت الغرفه فيه 478 الف يعني لو قرنت في اربعمئه ا يعني فيه فيه وسبعين الف م ر ع يعطيك علامات ه ا م ان حجم لانه ف س د جدا العقد فيه كبير مش استثمار ا ت لكل يعني ن ت بش بش بش يرأ استثمار له مردود له معين ر د د و م له خلينا وليس التحريض مسؤول منه هو مردود معين من نظر حديثنا اعتقد وانا ادو طبعا عن اي انا بغضة باب هذا اه تشوبه شبهات ح و ل فساد إ د ا ر ي ولا مالي الموظفين الشرفاء تمام يجوه ويطلعوه من م ك ت ب ة ويتفضل استخدام بدون استخدام لا قوه ولا عود بامان باش نسكروا ل موضوع هذا لكن على الأقل الموضوع المختار اللي تكلمنا عليه مليون طلعت تكلفة المتر المسطح متاعه هذا هذا فيه برج في 5684 دينار تكلفة المتر وهذي سعر سعر هي هي طبعاً تجاوز ك ل المتر ف ة المسطح ت سعر وهذي جميع الاسعار ا ل م ت ع ر ف عليها و ا ل م ح ا س ب ة نحن اليوم بلغنا、جدا. باهي وتوكلنا على الله وتحدثنا بكل بجزء اخر من التفاصيل س ن ش و ف ه د ب ك ر ة دول ا ل م ح ا س ب ة الموقر في بنغازي شن المشاريع يقولنا يعمل يوقف هل دقوا راسكاً في الحيث م نحن يش يعني عارف النتيجة بكرة ش شاء و ف ه الله ا إن ن كلمة خيرة لك خيرة ل... حديثنا ن نحن ح عن المشاريع ح د ي ث ن ا و إ ي ق ا ف المشاريع مش بمعنى منبوش بالشكل بالشكل شكراً بنغازي、تنب. بالعكس نبو بنغازي تنب تنب بالشكل الصحيح. بالشكل الصحيح بدون, بدون شكرا شكرا بارك أننا تنظ نحن تنظ لكن تنظ نهاية أي الصحيح الصحيح اختلافات شكراً الله اللقاء وفيك في المهندس فتحي عبد السلام استيماني والمهندس فؤاد فتحي المهدوي التقاعد من صندوق عبد فتحي فتحي شكرا لكم شكرا. لكم المقصب أحمد تحياتي جميعا ي وعيسى ل ج ل الجديد ن نحيي ا ج ورحبو شكرا به لكم م السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته السلام عليكم. السلام عليكم.